قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه مثاب ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى بل لله الأمر جميعا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 ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة او تهلق قريبا من ذري حتى ياتي وعد الله ان الله لا يخلف الميعاد ولقد استهزئ برسول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 أَمْ تُنَبِّئُونَهُ بِمَا لاَ يَعْلَمُ فِي الأَرْضِ أَمْ مِنَ الْقَوْلِ بَلْ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مَكْرُهُمْ وَصُدُّوا عَنِ السَّبِيلِ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ لهم عذاب في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أَشَدُّ وما لهم من الله مِنْ وَاقٍ مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ فِيهَا أَجْرٌ مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ و ظلها تلك عقبا الذين اتقوا وعقبا الكافرين النار والذين اتيناهم الكتاب يفرحون بما انزل اليك ومن الاحزاب من ينكر بعضه قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أدعو ما مآب وكذلك أنزلناه حكما عربيا ولئن اتبعت أهواءهم بعدما جاء من العلم ما لك من الله ولئن اتبعت اهواء اغ بعدما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا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 والذين آتيناه الكتاب يفرحون بما أنزل إليك ومن الأحزاب من ينكر بعضه قل إنما أمرت أم أعبد الله ولا أشرك به إليه أدعو وإليه مآب وكذلك أنزلناه حكما عربيا ولئن اتبعت أهواءه بعدما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا واق ولقد أرسلنا رسلا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 يَمْحُو اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ عِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ وَإِنَّ نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِينَ نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ